ويتسابقون إلى فعل الخير الصيام ترويض للنفس على الكثير من الخيرات إلا الله إلا الله إلا الصيام تعليم للصبر الصيام يعود على النظام وحب العدل والمساوات. الصيام تكثير للذنوب الصيام تحصيل للثواب الجزيل الصيام صحة للبدن وبلوغ للتقوى الصيام جنة برنامج على أمواج اذاعه غردية من أعداد وتقديم الأستاذة فاضل بسم الله الله وسمينا عشنا الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ارحب في هذا العدد الثالث من برنامجكم صيام جنة اخي يا من سره دخول رمضان أهنئك بشهر المغفرة والرضوان أهنئك بشهر العتق من النيران فرصة لا تعوض على مر الأزمان وموسم خير فاحذر الحرمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين أخي الصائم ما من ليلة ينقشع ظلامها من لايال رمضان إلا وقد سطرت فيها قائمة تحمل أسماء عتقى الله من النار وذلك كل ليلة ألا يحدوك الأمل أن تكون أحدهم إذن فدعني أسألك في أي شيء ستمضي ليالي رمضان الباقية ما من يوم من أيام رمضان إلا وفتحت أبواب السماء فيه لدعوه لا ترد فللصائم عند فطره دعوة لا ترد فهل لا كنا وكنت من الداعين ادعو لنفسك لأهلك لإخوانك لأمتك للمجاهدين المستضعفين لكل من يريد الخير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 ولا ننسى التوجيه الإلهي العظيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أيها الصائمون ما أعظم المغفرة فلولا المغفرة لما ارتفعت الدرجات ولا معلت المنازل في الجنات ها قد هبت نسائم المغفرة بدخول شهر الغفران وها هو يودعنا أو قرب من توديعنا فمن صام إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من دمبه ومن قامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من دمبه ومن قام ليلة ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من دمبه به إذا نهي أنفسنا لهذا الغفران الصوم صحة ووجاء وللأبدان شفاء من كل داء الصوم تقوى وإيمان وللإنسان سعادة واطمئنان إذن هذا هو شهر الخير ونريد السعادة والاطمئنان. نوصيك وأوصي نفسي بكثره الإنفاق في هذه الأيام الباقية من رمضان خصوصا إذا كنت من أصحاب الأموال انفق من مالك أنفق من جهدك اعن, أعن وانتظر الأجر من المولى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 لكنني مؤمن بالله إن له بابا إليه قلوب الخلق تنطلق الصيام جنة هنا الاحساس بسكون النفس الأمارة للسوء وكسر شهواتها هنا الإحساس بصفاء القلب عن الكذب حتى متى يا قلب تغشاك الضنون والتائهون معذبون والرقدون مغرورون أخي الصائم أختي الصائمة الصيام جنة الصيام وقاية الصيام حصن اجحن قلبك إذا تم الشحن بالطريقة الصحيحة لمدة 30 يوماً تكون صلاحيه القلب 11 شهرا الحمد لله الحمد لله حمد كثير ان يسر لنا امر هذا الصيام وجعله محطه لشحن القلوب وشحن الهمم فكم من رمضان صمناه وكم من رمضان مرة واحسسنا فيه بهذه السعاده واحسسنا بان قلوبنا مشحونه واستطعنا مواجهة الحياة لمدة إحدى عشر شهر ما الذي يجعل صيامنا أجوف بلا روح من دمعت عيناه خشوعا لصيامه لا لصلاته وفاضت لحظه إفطار فالصوم تقوى والتقوى زاد فأين نحن من ذلك هل شعرنا بنعمة ما معنى ذهب الضمأ وابتلت العروق وتبت الأجر إن شاء الله تأملوا الدعاء لإفطار ذهب الضمّة ذهب ضمّ الجوع ضمّ العطش ذهب ضمّ ضمّ المغفرة ضمّ الرحمة ضمّ كل ما يمكن أن يخطر على بالك هذا هو رمضان فلنشحن قلوبنا إنه موسم لشحن القلوب الدعاء عند إفطار الصائم يقول ذهب الضمّة وابتلت العروق. وثبت الأجر إن شاء الله ويقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي أخ الصائم ما هو نصيبك من الصدقة هذا الدواء الذي جعله الله سبحانه وتعالى هذا الدواء جعله لنا في رمضان تزكية وتطهيرا للنفس جعل فيه الأجر ومضاعفة الحسنات المولى عز وجل جعل لنا هذا الدواء في رمضان أيضا عندما تسمع عن الفقراء والمساكين عندما تريد أن تداوي مريضا عندما تريد أن تقتدي بجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان عندما ترغب في زيادة الحسنات في كل وقت والأخص في شهر رمضان بادر بادر إلى الصدقة وتناول هذا الدواء بكف الصدق واشرب عليه ماء الإخلاص بعيدا عن أنظار الناس إن أمكن الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت يقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة أخي الصائم وأنت تتصدق حداري حدر نفسك من أن تنفق ليقال منفق أو جواد أو تعطي الصدقة من لا يستحقها البخل عند المقدرة هو بخل على النفس يستحسن عند أداء الصدقة أن تكون في السر من السبع الذين يضلهم في الله يوم لا ضل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله كما ذكر ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تتصدق في الخفاء فإنك تطفئ داء القلق وتتعايش مع لدة عبادة السر القرآن الكريم هو العاصم من الفتن والمنجي من المحن فهو صراط الله المستقيم ونوره المبين من أخذ أخذ بحظ وافر ومن ليس في جوفه شيء منه فهو كالبيت الخرب. أخي الصائم لما كانت الذنوب أحد أسباب تأخير إجابة الدعاء كان لزاما على الداعي أن ينظف طرق الإجابة من أوساخ المعاصي ولما كان الصيام من أسباب مغفرة الذنوب كان للصائم دعوة لا ترد أخي أخي الصائم حتى يستجاب دعائك في هذا الشهر اعتبر الصدقه مطهره لهذه الذنوب تصدق عنك وعن اهلك بجهدك بمالك بكل ما اعطاك ربك والى همسات الصائم همسات همسات للصائم عبارات خاصة لكل صائم هدفها طهارة القلب صفاء الروح نقاء الضمير والقرب من الخالق همسات للصائمين صناعة النفس للإنسان قدر على إظهار نفسه وتكونها وهو الذي وهو الذي يمكنه ذلك لا أحد غيره. ومعنى صناعة النفس هو سعي الإنسان الجاد نحو إظهار نفسه والكشف عن مكنوناتها ومهارتها التي تؤدي بها نحو عالم الإبداع مع اعتماده على ذاته وما كان خافيا فيها من قدر وهذا المعنى هو من بنيات الفكر وبوح الخاطر صناعة النفوس قواعد وأصول نبحث عنها في هذا الشهر الكريم اهم كلامي قول تصرفي مسؤول فام كلامي قول تصرفي مسؤول وثق باني اليوم نعمل عمل ما يكون وثق باني اليوم صناعه النفس في رمضان تحتاج منا اولا معرفه قدرات النفس ان الله تعالى متع الخلق بقدر كبير جدا من المواهب والقدرات وهذه المواهب والقدرات متفاوتة بين الناس وهم فيها متباينون فإذا عرف الإنسان قدرات نفسه أحسن استعمالها وإن شغل بها عن غيرها ومعرفة قدر النفس مرتكز على ركزتين عدم رفع النفس فوق قدرها اولا وعدم إهانتها وإنزالها عن قدرها ثانيا ابحث في نفسك عن قدراتك هل لك قدرات جسمية قدرات نفسية قدرات فكرية قدرات على الإبداع قدرات على التميز قدرات على العطاء اكتشفها في شهر العطاء للقلب زاد ذكركم فيه دواء للقلب زاد ذكركم فيه دواء. فيه يوم صناعة النفس بالإضافة إلى معرفة القدرات يجب عليك أن تحسن إدارة نفسك إذا أحسنت إدارة نفسك فأصبح لديك قدرة على توجيه مشاعرك وأفكارك وإمكانياتك نحو ما تريد تحقيقه وما تصب إليه في الدنيا والآخرة فحين يستطيع الإنسان أن يوجه خواطره ومشاعره نحو ما يسعى إليه في حياته يكون بدأ في صناعة النفس وأهم وقت وأحسن وقت لهذه البداية هو شهر رمضان شهر الصيام هذا الشهر الذي نحن على مقربة من انتهائه إدارة النفس فن له وصول وقواعد ومهارات فليس هو أمر بالهين ولا بالشيء السهل صديق من تراوغه الخطايا، فيركب صهوة الخير الخرائح، يفيض على الوراء روحا راية الحق الصراحي، جميل فعله خلق السجايا، فيبسم ذرهه مثل الأقاح صديق خير نتاه السعد ما يكون الجناح ومن يرزق سواه فقد دهته مصائب في المساء وفي همسات الصائمين في صناعة النفس تحتاج أيضا إلى تزكية كيف تزكي نفسك كيف تنميها وتطهرها تنميها وتطهرها بالطاعات وهذا هو شهر الطاعات والفضائل وتطهرها بالتخلي عن الآفات والمعاصي وهذا هو الزمن والوقت المناسب تبعدها عن سفائل الأخلاق هذان اساسيان في تربية النفس وتطهيرها اذا نقد العزم والنية على الوصول إلى تزكية أنفسنا في هذا الشهر في شهر الكرم وجربها ولا تنسى تعيش بطول هدتها نعيم من بين وانسات روح ردتها بين ردتها صناعة النفس قلنا بعد أن تعرف قدراتك وتحسن إدارة نفسك وتزكيها رابعا لا بد من التدرج التدرج ضروري لأن النفس تواق نحو الدعاء نحو الراحة وساعي للخمول والسكون فإذا أراد صاحبها أن يبدع في صناعة النفس فلا بد من نقلها من مواطن الركود والدعاء إلى مشارف العلو والرفعه وهذا يحتاج إلى أن يتدرج بها صاحبها من الدون إلى العلو شيئا فشيئا والتدرج مهم جدا مهم جدا في هذا الشهر أن نضع أهدافا صغيرة ننجزها وتحققها نتوب نضع قواعد للمحافظة على الصلاة في وقتها الصلاة في المسجد الصلاة في الجماعة لكي نستمر بعد رمضان في صيام النوافل لكي نزكي هذه النفس نبعد عنها الغضب الحقد الحسد نلزمها بالتسامح والتغافر نزكيها هذه التزكية خطوة خطوة بالتدرج هي ما نتعلمه في شهر رمضان وآخر جزء أو الخامس الركل الخامس والشرط الخامس في صناعة النفس الحكمة إذا بعد التدرج لا بد من حكمة إن صناعة النفس تقضي التعامل بالحكمة مع النفس فلا تجهد ولا تطلق ولا تطلق لها العنان فيرعاها الخمول والكسل إذا نبحث عن مواطن الإقبال نحو المعالي فنغتنم تلك الفرصة لتربيتها وننميها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 وأرسلها بقلب يحاول بكل ما يستطيع غرس بدرة الخير في طريقه والمحافظة على جوارحه أخي الصائم أختي الصائمة رسالة أولى في المسؤولية إذا كنت مسؤولا عن قوم أو جماعة أو أمة إذا كنت مسؤولا فابكي على نفسك من هذا البلاء واطلب العون والتسديد من الله عز وجل فإذا صفقوا لك أو وقفوا أو ارتفعت صلواتهم تعظيما لشأنك فتذكر أن كل واحد منهم يسأل عن نفسه يوم القيامة وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم. اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجك واسقني من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا الرسالة الثانية في الدعاء ياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إذا دعوت ربك كن كمسكين يستطعم لا تنسى أن خزائن الله سبحانه مملوءة لا تنفذ أبدا اسأل الله عز وجل عافية ما عافية الدنيا والآخرة كن مع ربك سبحانه كمن أتى إلى كريم لا يرد لا يرد سائلا وهو سبحانه أكرم الكرماء فكيف يرد سائله اسأل اسأل ولا تيأس إنها دنيا دنيئة لو أضحكتك يوما أحزنتك أعوانا فماذا ماذا ترتجي منها من سره زمن ساءته أزمال أخيى اعمل لدار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها مقام خالد أبدي مع الرحمن يا ولدي نعيم لا ولن يفنى بني الجنة الجنة نعيم لا ولن يفنى الرسالة الثالثة شهر رمضان شهر الصوم تفتح للخير أبواب وتغلق للشر أمثالها يتمثلها في الحياة ينقشع الظلام ويبزغ الفجر جديد ويرتفع صوت المؤذن معلنا عهدا جديدا أهم ملامحه امساك عن الحرام وصيام عن الآثام واستغفار في الأصحار وانتظار للآذان بالأشواق وتهافت على تكبيره الإحرام هذا ما نعيشه هذا ما تعيشه أخي الصائم أعقد العزم والنية على أن تبقي هذا السلوك وتبقي هذا الإحساس حتى يستمر معك إلى أن تلقى الله الدنيا نبقى عسل عسل واللي بقى أسود فيها تبقى عليه احنا عليها ونهار تعلي عليها بقى بقى عسل عسل رسالتنا الأخيرة تقول في رمضان تجاوز الخلافات في رمضان على الأسر ان تتجاوز الخلاف خاصة الزوجين فرمضان, فرمضان من صفات التاجر الناجح فيه أن يقتنص الفرص ويستثمر المناسبات والزوج والزوجة كذلك ينبغي لهم استغلال هذه المواسم وتوظيفها لانطلاقه صحيحة تصحيحية لتجاوز الخلافات الزوجية الأسرية وغيرها ورمضان ولا شك من أفضل المواسم التي يمكن أن يستثمر فيها الزوجين والأبوين والأبناء وأهل الأرحام ليتجاوزوا هذه الخلافات حتى يرضى الله عنهم ويصلهم بما يصلونه من أرحامهم وإلى رحانيات الصائمين عيناي عيناي عيناي رمضان ورؤيا. رؤيا رؤياك وان تستلوا عينا اسمعها انصت لها بمشاعر صادقه لانها لا رياء فيها فيها الاخلاص الذي يؤنس الصائم الذي يجعل صومه شفيعا له لدخول الجنة والنجاة من النور يوم القيام روحانية الصائم في هذا العدد الثالث عنوانها ما أجمل الحياة مع الله ويكرر العقلاء العارفون دائما أن الحياة بعيدا عن رحاب الله سبحانه عذاب وشقاء وجحيم والحياة في رحاب بالله نعيم وأنس وجنة مع الله تطيب الحياة ومع الله تحلو الدنيا وهي صغيرة حقيره ومع الله يسم الإنسان مع الله ثق أنك تعيش مطمئن القلب قرير العين يقض الضمير لا شك أنك جربت هذا في هذا الشهر آهن آه. آه. آه. كم من قلب خراب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 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله, الذين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون نسأل الله الكريم من فضله فأعلنها أخي توبة صائم, أخي توبة صائم أسبلها دمعة قائم ما أجمل الحياة مع الله فمع الله يطيب العيش ويعذب الكلام ويصف الجو وتطمئن النفوس وترفرف الروح عاليا عاليا هذا ما نشعر به اليوم وما نعيشه في هذا الشهر الكريم مع الله جنة جنة حقيقية بكل معنى الكلمة حتى ولو لم يكن في يديك درهم ولا دينار ومع الله تخدو ملكا كأنك تجري من تحت الأنهار حتى ولو كنت تعمل حارس في بستان ما أجمل الحياة مع الله؟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 ثم رغم أنف قالوا من يا رسول الله قال من أدرك رمضان فلم يغفر له ما أجمل الحياة, ما أجمل الحياة مع الله وقد أدركنا رمضان والحمد لله ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا ويكتبنا من العتق هذا اليوم وهذا الشهر وفي كل وقت مع الله يغمر قلبك النور ويفيض على لسانك فتغدو مباركا حينما كنت حتى ولو كنت طالبا لا زلت تتلقى العلم على مقاعد الدراسة مع الله تخدو خفقات قلبك تردد باستمرار وحيثما كنت لا إله إلا الله وحده ما شاء الله الحمد لله الله ربي وحبيبي لا شريك له في قلبي الله خالقي ورازقي لا مكان لمحبة سواه في فؤادي الله المبدأ والمنتهى ما أجمل الحياة مع الله أخي لعل نفسك تقول لك رفقا ما زلت في زمن الشباب ما زال أمامك رمضانات فلو أنك قلت لها حيات حيات فمن يمسك هذه من لذات من يوقف مفرق الأصحاب والجماعات اليوم صاحبي فلان وغدا يقال عني مات يا نفس لقد فصلت ثوب العيد فهل سألبسه أم الكفل الذي منه احيد لكنك أخي بدل أن تقول لنفسك هذا أراك استسلمت لها أصبحت أسيرها ذليلا لها حتى في مواسم الخيرات يداك أوكتا وفوك نفخ ما أجمل الحياة مع الله في كل منظر تراه وتقع عينك عليه تقع عيناك عليه تهتف روحك على الفور الله الخالق الله الرازق الله البديع الحكيم القريب ما أروع اليوم الذي تكون فيه مع الله بقلبك وقالبك حتى لو كنت في جو حار شديد الحر وكنت عطشان وكنت جائع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 يا كل من يسمع كلامي اعيدك بالله ان تكون من هؤلاء استعذ بالله من شر نفسك فإن للنفس شرورا أي والله إن للنفس شرورا كلها طارحها وحاورها وكلها اعيدك من نزعات الهوى وفي موسم الخصب أن تحرمي على عتبات الرضا والسلام أطيل الوقوف ولا تسامي فان جاد بالعفو رب السماء فحسبك ذلك من مغنمي نسأل الله الكريم من فضله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فهيا أخي هيا لا تسوف لا تؤجل التوبة فها هو رمضان أعلن التوبة الآن نستغفرك ونتوب أليك يا الله يا الله ما أجمل الحياة مع الله يا إلهي ما أروع هذه المعاني في هذه الروحانيات في هذا الشهر الكريم شهر الصوم إن روائع المعاني على هذه الصورة تنعش القلب وتنفض النفس تنفض النفس ومن ثمراتها المؤكدة أنها تشدنا إلى السماء حتى ننظر إلى الدنيا وأهلها على أنهم ناس وأشياء على الممر نحو الأعلى فإنك إذا احسست هذا الشعور كل الأشياء من حولك تراها صغيرة بل صغيرة جدا ساعتها يأخذك العجب كيف كنت تراها في منزل كبيره وتتعجب عن الشهوات التي كنت مستغرقا فيها ومن هنا لا بد أن نتوب نتوب ونؤوب ونعود إلى المولى إن رحمة الله قريب من المحسنين فأحسن إلى نفسك فيما بقي صم وقم ايمانا واحتسابا فمن صام أو قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم أي صام أيامه كلها ايمانا بفرضيته وطلبا للثواب والأجر من الله غير مستدقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه لكن هل تدبرت أخي معنى ما تقدم من ذنبه ذنوب ذنوب عمر كالجبال لو لم يكن منك إلا القيل والقال فكيف والحال؟ لهونا لامر الله حتى تتابعت ذنوب على اثارهن الذنوب فيا ليت الله يغفر ما مضى وياذن في توباتنا فنتوب اخي كم من الذنوب نسيتها كم من المعاصي غفلت عنها كم هي الاسرار التي تجرأت فيها على الله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 نجعل لها حراسة نجعل لها أمن من هذا الشهر نجعل لها في هذا الشهر ارتباط خيط موصول طريق إلى الله ما أروع أن تشمر للسفر وتعيش مع الله وأنت على وجه الحياة تشعر وتشم رائحة الجنة هل تشمها؟ لا بد أن يستصلك رائحتها ليست ببعيدة عنك ولكن لز يجب أن تخرج من الداخل من القلب استعن بالله ولا تعجز واطلبها نطلبها جميعاً وسننجدها نجدها في هذا الرمضان بإذن الله اسأل نفسك أخي اسأل نفسك بصدق لا يغرك إهمال الله لك اشكر نعمة الله تعالى لك أن أمهلك إلى هذه اللحظة نعمة عظيمة أن تدرك رمضان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 والله غفور رحيم كانت هذه الروحانية ما أجمل الحياة مع الله أشكر من بعث لي بها وشاركتكم بكلماتها فعلا تذوقنا من خلالها حلاوة مناجاة الله وروحانية الصيام وإلى الحكم والعبر للصائمين اللهم تب علينا اللهم لنا حكم وعبر للصائم. حكم وعبر للصائم هي جلسة إفطار للعقل والقلب هي قصة رمزية تلخص حكمة تشحذ همة توجب عملا يصبح معها ذوي الألباب. انها عصير ايام من سبقونا وحراره تجاربهم حكم وعبر للصائمين نبتسم احيانا ونكتئب احيانا كثيرا متتجاذبنا دواعي النفس المختلفة ونقع بين شد وجذب وبين دفع ورفع نبتسم حينا ونكتئب أحيانا نفس لا يعلمها ولا يعلمها إلا الله تنتعش أحيانا تفاؤلا وبهجة وتنتشي يوما فرحا وسعادة وقد يخبو بريقها وقد يخبو بريقها أحيانا فتنزوي هناك حزنا واكتئابا فبين التفاؤل واليأس شعر وبين الحزن والفرح خطوة أقبل يقبل عليك واسمع لقوله يفتح عليك وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدأ املى قلبك بحب الله تزود من تقوى الله خير زاد على الدوام خاصة في رمضان أكثر من الاستغفار ففي الحديث ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنك ترى حالنا وتسمع مقالنا وأن تعلم بضعف نفوسنا هذه النفوس نبتسم أحيانا ونكتئب أحيانا قد تقع النفس فيما تقع فيه من ألم وقد يطغى صوت البكاء وداء الحزن واليأس على كل داعٍ وترجح كفة الاكتئاب والقلق وما تلبت نفس المؤمن إلا قليلا حتى تستفيق وتتذكر خوالجها حقيقة الرضا والصبر والتوكل, والتوكل فتبصر وتستغفر الله مما وقعت فيه هذا حالنا نحن البشر نحن البشر في هذا الشهر يجب أن نتعلم الرضا والصبر والتوكل ونخرج, ونخرج من الاكتئاب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 يقول ابن القيم رحمه الله ومدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعيد فإن تعطل من قلبه التصديق بالوعيد خرب خرابا لا يرجى معه فلاح البته نعوذ بالله من خراب القلوب آمين وما أجمل النفس التي رغم السقيع رغم مرارة الضيق رغم قسوه الطريق تشق الصخر تشق الجليد تميل عنقها تبحث عن النور وسط الظلمة تزيح عن أوراقها الرقيقة حبيبات الجليد تغذي بها قلبها المنهك تنبعت الحياة في تلك الجدور رغم وعورة الطريق تشرف برأسها على الدنيا تنظر باستحياء ترمق العالم المتجمد بنظرة إسرار عزيمة لا تعرف المستحيل إما أكبر من القمة في رمضان مهما كانت المصاعب ومهما كانت المتاعب وما مهما كانت الأمنيات ارتفع بنفسك ارتفع بها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 هنيئاً لك بعينيك الدامعتين من خشية الله هنيئاً لك برمضان هذا العام هنيئاً لك بهذه الدمعة هنيئاً لك بالتوبة إنها توبة صائم مقر نادم مقنع عازم فيا من غره طول الأمل عجل في القبر صندوق العمل عجل أخي قبل فوات الأوان فأنت الآن في رمضان نحن في رمضان رمضان فلنتفاؤل التفاؤل كلمة والكلمة هي الحياة التفاؤل يولد الأمل ومن الأمل يولد العمل ومن العمل يولد النجاح التفاؤل هو الشعور بالرضا والثقة بالنفس والسيطرة على المشاعر المختلفة التفاؤل حالة التفاؤل نعمة من الله عز وجل أنزلها للإنسانية وهي هديته الغالية لنا لتضيء نفوسنا وتنير دروبنا مهما تعقدت الحياة من حولنا وهي وقود الروح تمده بحال إيجابية تجعل صاحبها يرى الفرص المتاحة بدلاً من الفرص الضائعة ما هي فرصك المتاحة التي اكتشفتها في حياتك في هذا الرمضان؟ اكتبها، دونها، وسوف تتفائل وتكون من المتفائلين شاب آخر لم يستطع أن يكتم شهقة خرجت من بين الظنوع وهو يسمع الإمام يردد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأعتق من النار رقابنا. فأخذ الشاب يرتعد ويبكي بصوت مسموع تمنيت حينها لو ذكرته قول الحق قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم بك أستجير ومن يجير سواك بك أستجير ومن يجير سواك فاجر ضعيفا يحتمي بحماك يا غافر الذنب العظيم وقابل للتوب قلب قلب تائب نجاك اترده وترد صادق توبتي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 نحن فعلا في رمضان ورمضان هذا الشهر الكريم يجب أن نخرج منه بصفات بنعم نشعر بها أنعمها الله علينا نعمة التفاؤل وهلتي هي وقود الروح تمدها بالحل الإيجابية فنصبح نرى الفرص المتاحة بدل من أن نرى الفرص الضائعة وننظر إلى ما نملكه بدل أن ننظر إلى ما نخسره نحن دائما نبحث عن ما ينقصنا ولا ننظر إلى ما نملك التفاؤل بدرة الحياة الأولى وقد ثبت بالتجربة أن النظر المتفائل للأمور تحفز العقل الواعي إلى الاحتفاظ بقوته وتحفز العقل الواعي على العمل فمن أراد الخير فلابد أن يسلك الطريق إليه لأنه ينسج أفكار الإنسان فإذا كان متفائلا أصبح ناجحا وأفكاره كلها إيجابية وإذا كان متشائما فقد يفشل وحينئذ لا يلوم إلا نفسه وللأسف المتشائم لا يجيد التكيف مع الأوضاع الجديدة لأن موقفه السلبي يعميه عن رؤية الحلول الممكنة والمتفائل أكثر سعادة وأوفر صحة وأقدر على إيجاد حلول للمشاكل اليوم أعقد العزم والنية على أنك تكون من المتفائلين. <تصفيق>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 يجب أن نستخلص هوحكم من كل ما سمعناه في هذا الركن أيها المصاب الكثير أيها المهموم الحزين أيها المبتلى أبشر أبشر ثم أبشر فإن الله قريبا منك يعلم مصابك وبلواك يسمع دعاءك ونجواك فأرسل له شكوى اليوم أرسل شكوى وابعت إليه الدعوة ثم زينها بمداد الدمع وأبرقها عبر بريد الانكسار وانتظر الفرج فإن رحمة الله قريبا من المضطرين وفرجه ليس ببعيد عن الصادقين فلماذا, فلماذا تستعجل رزقك يا إنسان يا إنسان ضع جبهتك في الثلث الأخير من الليل على سجادتك وعلق قلبك بمولاك فأكيد أكيد سيكون الجواب بما يريح الضمير يريح القلب يريح النفس إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء الصيام جنة هو وقاية وحسن الصيام جنة يتقي بها الصائم المآثم والسيئات والمهلكات المؤدية إلى النار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 الصيام تحصيل للثواب الجزيل الصيام صحة للبدن وبلوغ للتقوى الصيام جنة برنامج على أمواج إداعة غردية، من اعداد وتقديم الأستاذة فاضل ناصري